ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاخرتان فبأي تكذبان فيهما فاكهة ونخل فبأي تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي تكذبان حور